قسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وظلم إليك جناحك من الرهر فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين